لكن آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آياته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 يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا لَّمْ يَكُنْ لِيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عذاب سَبَّحُوا يَحِيَ ا وَلَمَسْتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ نَارٌ جِزَاءً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 تفكرون. قل للذين آمنوا يغفرون للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم كَمْ تُرَجَّعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيْنَ أَفْوَاهِهِمْ كَلِمَةَ الْأَمْرِ فَمَا ويقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا فاتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء. وَإِن الوَّال مينَ بَعضُهُم أَن أُ بَع واللهَّهُ وَل مُتَّقين هذا بَصَائونَّاسِ وَهُو دَ وَرَأمةُ لِقَووم يوبِنُون أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَتَرَحَّصُونَ السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سواء محيا فَمَا عافِ وَالأَربَابِ الحَقّ وَلِث يَزَ قُلُّ لَفْسٍِ بِمَا كَثَبَت وَهُمْ لا يُظْلَُون أَفَائيتَمَ التَّخَذَ إلَهُ هَواه وَأَبَلهُ فَسَمِعَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ رِشَاحًا فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا لَمُوتٌ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا آبَاءَنَا إِنْ كُنَّا طَالِبِينَ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 وترى كل أمة جافية كل أمة تجعى إلى كتابها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 إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما